واللقاء ويوم اللقاء واللقاء مسوي فيه وسأل النجوم لي ازار الكراج في وكيف يزور من لم يعرفي لم اخل من حسد عليك فلا تدع شجري Bi tashniya al khayal, bi tashniya, bi tashniya al khayal al murjafin, انشحت بغرد جفوني يا عيني وسحت بالدموع الزرفي فالمطن دمية لدي يا خلي يا حلو كرسل إن وعدت ولا تفي فالمض من كالذئي يا حلو حك رسل إن وعدت ولا تفي يا Oh! Uh... صلتني حتى بلخ وشتي ورجعت من بعد الوصال جرتي الهجر من بعد الوصال كتيان اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا جميل لا تاني مع الريح أين اليمن وأين معاه الدنيا فلأ أقعد على الطريق وأشتكي كشبه مظلوم. وأن وقت فلا دوتنا عليك في غصق الدجا فأبنيك ربي ويبتلي لا لا. لا لا. <متحك> عم الحاج السايب <متحك> بلح <لا لا. متحك> اللي بيمسوا الصبى <متحك> على بيت فوده ابو <متحك> الحق ربيع فوده وولاده وبيمسوا الصبى <متحك> على بيت ابويه حق حسن عوض وولاده عم الحق شاربيني حسن عوض حق ابو ما فضعوض أول حق يجمال حسناوح حسن أخي السيد جمال حسناوح حسن وأخيه حمده جمال حسناوح والأستاذ حسن وحسين حسن عوض، اللي بيمسى عليه بدبل بلح أول حق يحسن بلح اللي حضرنا وعمل حق مهر جمع أول حق السيد بلح والحق مهدي والحق حسن القطر وبيت القطر بمس عليهم أول حاجة سهيب الله أبو حب أبو حب أبو اللي بيحيي خديخو شما بعده وبيحيي جماعته بالساعي أخوي يا حبيبي الحجة أحمد يوسف فوده وأنا فوده أول الحاج يوسف فوده عم الحاج محمود احمد, أحمد, أحمد اللبان ويا رب يا ربان, ربان لينة أولاده أولاد. حبيب وويش الحق أحمد اللبان اللي ربنا الحب ورحمة واسعة ويلحب أموت مرموة المسلمين جفتا عبا. عبا والمرحوم عم الحق أحمد سليمان الحبار أبو محمد اللي ربنا الحب ورحمة واسعة وقال لك ان تتعامل مع الله بان الله سيحصل على الله ويحصل على الله ويحصل على الله ويحصل على الله ويحصل على الله على سيدنا ويحصل وبيت الله ويحصل على الله ويحصل على محمد مصلح مصلح وإن شاء الله يومي 28 بعد واشق مصلح باطا. باطا حاضر حاضر, حاضر. بيت المغاربة خالص إسلام خالد الخاربة خل حق عمر العريان اللي بيمسه مصبحة على خال حق من الصبح صبحة اخو الحق سيد حسين درويش ابو الاشر حسن ان شاء الله 24 وعشرين عشره وجع وعمى اخو الحق ما قابو لينا ابو وجودي وحبيبي اللي ربنا يبارك فيهم وخالد اللي بيمسني الصب على ابو الحق يا ربيع فوده يا رب عوده العادله تنقطع جمعه, جمعة. تصب على والحق فودة فودة. كان حق على جمعة. جمعة. احمد ربنا يبارك الصغير. الصغير ماهر احمد جمعة ربنا يبارك يا رب وقطع حبل مودتي لعلك لا ترضى ترضا ترضى لك او امن او أخو الحق عمر ربيع خودة ومحمد خودة وأخو الحق لربيع خودة والشيش جديد يفتح المال المصلح الجغربين عفريق الأسفل والمال المصلح الجغربين تخيينا والمعنى محمد محشو وبت المغربة أخوال حقو عمرو العليان نبو الأمير ياسيبو الأمير الزيلة اللي ربنا يبارك فيهم ويطرح فيهم البركات يا ربو وبني لك بخالج المغرب وبمس على خوال حق عبر فودا خوال حق عبر الاريان وبمس وصبع على خوال حق وربيع فودا واولاده وبيت المغرب أخواني اسلام خالج المغرب الله هو تصف. يا عمر الأوليك والأميرة زينة اللي ربني بارك فيه ومترح فيه البركة يا ربه أبني لتخل تصور ألفسي إليك عتب هذا ما بدي ستة ربع العدوية موسيقى انا الحاج عيد ابو محمد ماشي ست الشيخه خضراء عم الحاج عيد ابوكم مع الحاج مصعب العياد والحاج ابو ان شاء الله ست الشيخه خضراء يوم الاثنين 5:00 العصر الجميع حبيبي <تصفيق> جاءه فاحنا عايزين نعرف قصه ربع العدويه لما اتهى الحال وهي داخل الحال رفع عنها الحجاب شافت فقمها في الحضره الالهيه قالت لربها ايه قالت له بحبك ليه اسمعها من اسامه وكل مخلوق المحب الله حي بخخ <تصفيق> كالورد حبيبي فالكل هين وكل الذي فوق التراب for Allah alikhuw. Hatla hatla اطلع حاضر Hag hag hag. Hehehe. I'm talking to لديك تجار جحلم الله بترضى ولا ده بترضى والله بتلوم على الستات ده ما مفيش ستات اوليا واربعين الكمال وشوف قتيلة العشق الاله السفر ربعا العدويه عدوية دي لما الحال وهي داخل الحال الله رفع عنها الحجاب وشفت جمالها في الحضره الالهيه قد صحه القول قلت يا إلهي بحبك لا طمعن في جنتك ولا خوفن من, خوف من عذاب نارك والله بحب ذاتك لذاتك منزه عن صفاتك اسمع ألف لربه إيه ولعشه جمالي النبي صلى سنبغي عليك حضرتك مديري مجيب السعوديه مجيب السعوديه مجيب يا مجيب السعوديه مجيب السعوديه مجيب السعوديه مجيب السعوديه مجيب السعوديه مجيب السعوديه مجيب اسالك, أسألك. ماسالش غيرك أسألك. يا رجاء السائلين فاستجب يا ربي رب وقبل. وقبل يا سمعنا في كل حين دعوه المؤمن عباده طلعه خلصه للحبيب. للحبيب صلي فرض الله بفرح، وانت ساجد يستجيب انت قول يا رب انت أخوه حسن خالد المغرب أبو الاميره جناح، أخوها إسلام خالد المغرب اللي بيمسوا مصباحهم على جمعي النبي أدعوك يا أخو يا كريم اللهم يا ساتر سترنا يا منقذنا Cool, lock on pit. We're less than a طريقتي الى حباب على اساس وضي الاستاذ اصحى وتعلم يا اولا بالاستاذ عشان هو امتي الاستاذ والاستاذ استاذ خلي بالك المتعلم المتكلم يا هبا العالمين الروح الطيبه حضري وكله على الله فذهبت الارواح وبعدت الاشباح ابا العالمين يا ابا العالمين والصير ورحت أدوك بابك مستهير أنا متازر قرر وقلبي, وقلبي حدثني والعين بالعين لا, لا, لا, لا اله الا هو, لا هو, لا هو رأيت ربي بعين قلبي ولكن قلبي لا عين لا ترى رأيت ربي بعين قلبي فقلت له من انت قال لي انت لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لبيك لبيك لا شريك لك السماء لك, لك الحمد وعلى محمد من قبل مدى الودود كتب على الساق العرش لا اله و كم من, من, من قبل بدء البشر كتب على ساق العرش لا, لا إله, اله. لا. ولما أمر ربنا المليكة بالسجود لآدم سجدوا إلى إبليس A cup of water Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh وعنمو أننا فيكم محاو يا رب مالي سند ولا جه غيرك مش باد السعيد زينو ابو سحر فوضت امري اليك يا عالم بحالي وانت الغني عن سؤالي ومين بيعين العباد في الشده غيرك انت يا رب مهما اشكرك والله انا عجز عن التعبير وفي, وفي كل شده مقصوده لك عظيم وكبير سبحانك انت الصمد بتحل كل عسير عليما بخلقك ويا لطيفا بخلقك يا رب تلطف بنا سعة القضاء كم ربي تربي واللي مع ربنا ما في يوم سعيد يا نفس صباح. على ما قد رمضا مدى من نساس عمر عدفا والله ده وعده أضر إن كتب علينا ده وعده أضر إن كتب علينا وإحنا لست في النفاة يعيني داري دموعي والله دا عمري دمع العلمة بيركع النفاق الدنيا كيف مدرسة والله الدنيا كما مدرسة فيها نبت حنق فيها المذاكرة فيها في المذكرات سنين وانت وعملك بقى لكن الاختبار بييجي في لحظات يوم العرض على السيدة رب دار الحسب مشلع يا رب في دخلة الافق الهمة بالاجابه وأن كل مباشر بعيني بل أن لا تطلها الفرق مشو ماشي, ماشي, ماشي, ماشي واخد وماشي ماشي ماشي مش يا عطر الزمن ما واخد مش ماشي عمر ما شاكي لا يبتعد ولا بتهدي أصل العمر في لحظة يعدي لا يبتعد ولا بتهدي أصل الزعميري تأوي يا الزمان ماشي ماشي ماشي واخد ماشي ماشي يا ماشي, ماشي, ماشي ماشي. ماشي. لا يمكنك لا ولا بالهدي أصلي العمري تقوي عندي لا يمكنك لا لما العمري يودعونا أعزيدي لما العمر يخلص هنا يودعونا أعزيدي يغضل ثلاثة من أعمال عملك ومالك وعيال يغضل ثلاثة من أعمال عملك ومالك وعيانك يروح بانك وعيانك في الأبور عملك عمالك ومالك الشيء عليك. أنت على عسل والله يواه واحد يا احمد إيه، إيه، إيه، إيه، يا صاحب الديوان يا صاحب الديوان يا صاحب المكان يا دورة علوية يا صاحب الديوان الحنان مش يحبش يا ماهر يا ماهل كل في واحد واحد الواحد والامام بيغلط يا ولا المهرجان ستة وعشرين ابو ليلة بادة ستة العسكري ستة العسكري عبد روالي ابو, أبو الشبار ابو العنهار حكومة بطنية حكومة عسكرية يا ناه وحياه النبي لا على النبي يروى روحه ده حياه طيبه للحاجر يا فوده وهالي والحق يحيى شجر واللي خلي بناتشي واخويا ماتي في شغله والفوائد واخويا سعيد كده واخويا ناصر وبيت اللبان واخويا شربنا عوض واحد الله واحد الله قلت لك واحد الله قلت لك واحد الله انا مش ده اللي بتكلم عشان هي كلها على الله اوعى اليوم نتلام وربنا يكفيك صار البلاء اخويا احمد شحن اخو احمد شجر ومحمد وحسين ربنا يبارك فيه اخويا شربينه وشيخ حسن وبتعاون واخويا خالد والبلاي وعصيب قهنه واحد الله وبيت العطر يبقى بالحب تعالى تعالى يا ماهر يا ماهر صلي على حاجه النبي وما قتمعنا لنصلي على سيدنا النبي عشان مفيش احسن من سيدنا النبي يا الشلاك يا الشلاك أمّا خمس دقائق عالهادي بأمّا عالان عمّنا هؤؤه هؤؤه هؤؤه هؤؤه هؤؤه هؤؤه هؤؤه علينا هؤؤه هؤؤه هنّ عشان قدر صيدنا الصيد أحمد الفضل هؤؤه اه ايوه 8 و 5 لله ما في فايده لوقتك بيه 8 و 5 لله اي نهار والله انا وحبيبي اشتقت لك اي وحاجة ربيع فوضة وكل عائلة فودا واخوية هدو ربيع فودا ولو ربنا اتمنى عليهم الفرح الخير وعريس الليله والله انا وحبيبي افتجرني لكن انت يا عزول زول دعا الله يا ربا رب خلقني لمدح الزين وعندان الله منذ الصغر بنار الحب تلوعني وحبيبي ساعة ستين اقول آه. آه. بيسمع ايه؟ God. God, God. I love you. To show وفي لا قلت له البكى ولا دل عيان قال لا البكى صناعتي ولا دل عيان قال اللي دفقت على شراء القضاي بتر خذيبا علي عسيب Yes بالجراث <تصفيق> لكن الحديث <تصفيق> بالأطب <تصفيق> وانت بتأسس والت على أرض سلطة. على أرض سلطة. سلطة.